غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى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 سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها وَلَا يحيا وَدَا أفْلَ حَمَ تَزَكَّ وَلَكَ رَسممَ رَبّ فَصلَلل ببلْلتُصِرونَ الحياةَ الدُّنْييا وَآخِرَةُ خَيرُون وَأَبَقَا إِ هذا لَ ف الصُحُ فيِيأُول صحُ فيِي إبَهِ